قتلتموه قتلتموه غدرا ولكنه سيبقى كابوسا يطارد الانجاز والله والله انه يعيش في الجنان سيبقى قائدا للمناضلين بعد مماته ورمزا للفخر والاعتزاز اسمعوا اسمعوا يا قادة الطيار الدامي صورته وصوته صوته وصوته يطاردكم في المنام قمتم قمتم بنبش قبره خوفا ورعبا خوفا من عودته يا قادة الشيعة يا قادة الشيعة أفيقوا أفيقوا من منامكم إنني قادم كالمارد الأسود إنني قادم كالمارد الأسود لن تتحقق أحلامكم الزائفة يا ابن الفتح يا ابن الفتح يرفع رأسك عالياً وعلي رايتك فوق المباني عالياً وتلثم وتلثم بكوفية الفتح وأعلن فلسطين ناراً على كل أعادينا والله والله إن السماء تبكيك يا مدهون والله إن السماء تبكيك يا مدهون والأرض والإنسان صورتك صورتك يا أبا محمد تسلسل أعاذينا من قهرهم نبشوا قبر الشرفاء عليت رايات الفتح عليت رايات الفتح وإحنا غلف الثوار عالعدل اللي ما بيعرفوا الإسلام والله والله لا بديك بروح يا سميح والله لا بديك بروح يا سميح ما حييت ولازم ولازم نأخذ بطارك يا محمد وما يكفينا على فراس وراس ما ترتوي باروتي إلا بقطاروسة عادينا يا رفح يا رفح ثوريا على العدل غازي اللي نبشوا قبر قائدنا الهماب ستبقى يا سميح في قلوبنا ما حيينا ولن ننساك رفح رفح حبت بكل أطيافها لفداك أنت الأب والابن والأخ ومعلمنا والله والله يا شهيدنا سميح لن ننسى كل خائن نعتدى لننسى كل خائن اعتدى عليك من الكلاب تسطروا بالدين تسطروا بالدين والدين منكم براءة يا أبا محمد يا أبا محمد يا عنوان الفداء يا زلزان فلسطين فديت الفتح فديت الفتح والفتح لن تنسى دماء رجالها سنأخذ بالفقر مهما طال الزمن وستبقى يا سميح أنت العنوان وستبقى يا سميح أنت العنوان أينما ذهبت أينما ذهبت تقولون أن الفتح قد مات لا لا وألف لا لم تموت الفتح الفتح زرعة من جديد في قلوبنا ظابتة فيها لن تهتز الفتح ستبقى في القلب كالحديث لا لا وعلف لا واهم من يظن أن الفتح ستموت واهم واهم من يظن أن الفتح ستموت لا لا وعلف لا الفتح لم تموت والضربة الذي لم تحتلنا تسيدنا قوة الوثبات. وسيأتي اليوم وسيأتي اليوم وقريبا الذي نطهر فيه غزة ممن يدعون الإسلام ويمثلون الشيطان ممن يدعون المقاومة ويتهجون التنازل والاستسلام ممن يدعون التسامح وينتهجون القتل اسمعوا اسمعوا يا قادة الشيعة بربكم بربكم تعتقدون أنكم من قتلتم بربكم تعتقدون أنكم من قتلتم لقد قتلتم رجل بألف رجل لقد قتلتم قائدا ومعلما وثائرا من أجل فلسطين من أجل القضية والوطن إنه سميح إنه سميح إبراهيم المدهون أبا محمد سميح المدهون الذي نجا من محاولات الاغتيال الصهيونية فمن قتله يا إخوتي فمن قتله إنهم بقايا الشيح الإيرانيين الذين يسيطرون الآن على القطاع الحبيب نم قرير العين نم قرير العين يا أبا محمد يا زلزال فلسطين، يا صقر الشمال. المكتب الإعلامي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فات إقليم رفع.